117. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تفعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم 118. ربنا مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ بِيزَارٍ نُدْ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ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 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اوفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار